عربا مع البدوان حلوة في الألبان ويكم قافل والزهر يرتعننا وعربا صائر من ظرائب الصعبان عندي غلاها مثل رابو ذو سبنا يقولون بعها وقت فاكن ما كان وعود البيت ان يطلع الريح مننا ريحة عبسها مثل عمبر و راحان تقول لعدهن العود مسرود مننا قبل الوقوت السابق هو شفت العذا راب القدح ينتقننا يماش طبه ريح طيب وفنان ويبري ضرب الله يا خير بني من قبلنا على الشام بواس ودهان ومن قبلته بالطلمسيه لبسنه وتقول سلحنا قد الهندي لا نخله يفصل شكل ما يعرف اله خلي يسوي له موديلات وزيال من شان كل من شافها يعلبنا واليوم يا شي باشا وقتكم شان من خالف قانون بينها صلنا بينها صله هو يبقى الحق بالاعلام وزيد صدر بالعصايد البلد ولا انت بس شافت مازيان قامت تقول برا سن ولا عندنا وقامت تمسح دمعه فوق وجهها وانت عليها في بوادك بتنا يعني